Thank you. نیل نگاشی حلی و آسمت عجب لون دهب و أرول في إيده يسبح لسيدو، أرول في إيده لسيدو، حياة بلا. رايح على الموج وجاية وإفتناد الفليك من فطلق كدنا رد الفليك بصف ملا بالفليك بالصوت بصوت ويك المرحبا مانخا نضيف فينا وانت صلح اول واکرایی تنتنوك والملاح وان ذن حمام